به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد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 ذَرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَاجْعَلْ عَلَى قُلُوبِهِمْ كِنَّةً أَن حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هادا فوعلن النار ولو ترا اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من ولو يرد <تصفيق> قُل الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا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 خير للذين يتقونا فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وهوذوا فصبروا على ما كذبوا وهوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات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 الذين والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل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 عَذَبَ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلِ الَّذِي تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تُدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاء بأسنا تضرعوا ولكن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 والذين كذبوا بآيات إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به وَلَهُم مِن دُهِ وَل وَلَا شَفُ عَهُم يتَّقُون وَل تَقُدِ ال وكذلك عليهم من شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا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 وصُلْحُ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ إِنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ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 تَحْكُمُ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيَّ أُرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جاء تَكُونُ الْمَوْتُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْ رُسُلُنَا تَوَفَّتْ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا الله ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الحكم وهو أسرع sədər differences bir tadər bir tadı ibad omdat məlsəli bir tadı məlsəli babICH lə'də الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست على الكوب وكيل لكل نبأ مستقر سَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّ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 وَاذْكِرْ بِهِ أَنْتَ بِسَلَفِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا يطيل في الأرض حي كِيم الْخَبِير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي بَرَاهِينَ مَمْلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ من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 وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّهُ قَوْمُهُ قَالُوا أَتُحَاجُُّنَا فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا شيئا ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما ان لا تتذكرون وكيف تخافون ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ولا تخافون انكم اشركتم بالله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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعين واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وَاجْتَبٰى بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمْ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ فايَكْفُرُ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ قْتَدِهْ قُلْ لَأَسْأَلُكُمْ لا عَلَيْهِ أَجْرًا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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى على اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ قَالَ سَنُزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ولو ترى إذ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةَ تَبَاسُطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ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 لَقَدْ قَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ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 نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء مام فأخرجنا به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 مِن نَّعْنَابِهِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ يَنتُهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ هَشَرَكَ الْجِنَّ وَخَلَطَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ يَقُولُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميث عليها وما أنا عليكم بحفيظ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 إِن مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ يَمِينِهِم لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ كَلَّمَوُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ خَطِيئَةَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُحِبُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفُ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فذرهم وما ولتصغى إليه أفدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا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 المشركون او من كان ميتا فحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس واجعلنا له نورا يمشي به في كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ مَايِتٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن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 شح الصدِرَهُ للسلام وَمَ يُرِدَ أن يضِلهُ وَجعَ صَدِرَهُ ضَيقًا حرجَ يجعل صَدِرَهُ ضَيقًا حَرجكََّ ماَا يَ الصعدد في السم كَذَلِكَ يَجعل الله الرجس على الذيينَ لا يُؤمنِنون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 يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا بعضنا ببعض وبلغنا اجلا الذي اجلت لنا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 ايَ شَأْ يُذِلُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لآت وما أنتوا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 اشاؤوا بزعمهم وانعام حر متفورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ساجزيه بما كانوا يفترون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 لادهم سفهوا بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي امشى جنات معروشاكرا وغير معروشا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 وَمِنَ الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله وَلَا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل آذين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 قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِي يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا وَإِلَّا لَغَيْرِ اللَّهِ به فَمَنِ اطَّرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْنَا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ نُهُورُهُمَا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 تَأْتُونَنَا مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرَصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ إِلَهَاكُم أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ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 لا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا دَهْرَكُمْ وَالْصَّالِحُونَ يُكَافَأُونَ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي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 وَتَفْصل لِكُلِ شيءَيْ وَهُ دَو رَرحمَةَ عَمُ بِِقَِ رَبِّهِم يؤمنِنون وَهذاَا كِتَابُ أَزَلن بََكُ فَتَّبِع وَاتَّقُونَ عَكُمْ تُررحمُود أَن تَقُُون إِ كِتَابٌ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عِنْدَ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وهدى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 مستقي من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما مِنَ من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ Good morning.